وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق أل تَغَُّكُم الحيةُ الدُّدنْياَا وَلَا يَغُروَّكُم بالِله الغَرور إنِ الشَّقانَ لَكُ معدُ فَتَّقِذوب عَدوَ إنِ ماَا يَدْرور حِزدَبُوا لكون مِن أَصْحابِ السعير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 إِنَّ الله لَا يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً الله اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا واللهَّهُ الَّ أَسَلرِي حَفَةُث سَحاب فَسقناهُ إ بلَد مَيت فَسُقُناهُ إ بلدٍ مَيتٍ فَأَحينَا بِهِ الأأَضَضَعَد مَوْوتلَ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 لا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير